ي و موسوعه النابلسي م ش و ل ل و ل و ن حجرا م ح ج و ر ا وقدمنا إ ل ى م ا ع س ل و ا م ن عمل ع ل ف ج ي ا ف ج ع ل ن ا ه ه ك ا ب ا ل ا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا ويوم تشقق السماء اسماء الله م الحسنى ئ ك ة ت ز ي ا الملك يوم يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على وكان الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده ويوم يعض الظالم على يديه يقول, يقول يا ق و ل ي ليتني اتخذت مع الرسول سبيليه ا و ي ل ت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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك ه ا د ي ونصيرا